Allah Innal al kulub Innal al kulub Innal al kulub Ilal habib Tamilu wa ma'in dhalikal shahiidun wa dalilun allah ومعي بذلك الشاهد ودليل دليل دليل دليل دليل أما الدليل إذا ذكرت محمدًا أما سلي عليه أما الدليل إذا ذكرت محمدًا Sara Dhu'ul Ghāshīn Tazīlun Nabi Sallallahu Alaihi Sallam الحسن جعلك رجلا للمري سلمي، ما جددم عجرا من مكلجين بدمي، أما بات الريح من تلكا قادمة وأومض البرق بالضلماء من عظمي. آسين يا حبيبي أيحسب الصب أن الحب منكتم ما بينه السجم من منه ومضارمين لولا الغوى لم ترن دمعا على طلل ولا أرنك لذكر البان والعلمين كيف تنكر قببا بعدما شهد به عليك علول اللهم في السقمي الله. الله. نعم سرى نعم سرى كيف ملقو فأرقبني الحب يعترض اللذات في الألم بشرا لنا بشرا لنا bishor lana bishor lana ba'shar al-islam illa lana min al-hinaya tirq al hadi bishor lana Janggaru anja jawan, wal joh Allahu anadab. Besharalan bilma wa falaf. Besharalan besharal Islami illa la la. من العناية ركن غير ونادي الله لما دع الله دعيلا طاعتين بأكرم الرسل قلنا أكرم Allah oh, oh, oh.